اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضي الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت وأعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشهرك ولا ونخلع ونترك من يفتر اللهم يا رحيم يا رحمن اللهم يا سميع يا عليم تقبل من الصيام والقيام اللهم ربنا تقبل منا الصيام والقيام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا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 ربنا لا تزق قلوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الصادقين واجعلنا من القانتين واجعلنا من المنفقين واجعلنا من المستغفرين بالأسهار برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للضالحين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتغفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما رب نصرف عنا عذاب جهنم مرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا رب نشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وأرنا الحق حقا اتبا وَإ البطنَ بطلا وغظ فَ جناب وَلا تجعل المم تسًا علينا فَنظل وَلا تجعلم التبسًا عنا فَنظل برحمتك يا أرحمَ الراحمين الله مغفموت المسلمين الذيينشههدك بالوحد قال لنبيك باللسانه وما تو على ذلك اللهم فاغفر لهم وارحمهم الله نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من التنس اللهم واجمعنا بهم في دار كرامتك اللهم واجمعنا بهم ومن نحل في اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم واجمع لهم بين الأجر والعافيه اللهم واجمع لهم بين الاجر والعافيه اللهم وارزقهم الصبر والسلوان برحمتك يا رحيم يا رحمان برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم واهد شبابنا وشباب المسلمين اللهم واهد شبابنا وشباب المسلمين اللهم وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا ثبته وثبته تنوع علما ويقينا اللهم فزده ثباتا وعلما ويقينا اللهم ومن كان منهم غير ذلك اللهم فارده اليك ردا جميلا اللهم فارده اليك رساله انساء المسلمين اللهم احفظهم بحفظك واكلهم برعايتك يا رب العالمين اللهم واجعلهم هاديات مهديات يا صحابيه مقتديا حافظات للغيب بما حفظ الله اللهم واجلهن التبرج والسخا واجنبهن دعايات السفور والفجور اللهم من أراد من سائنا وفتياتنا السوء والفتنة وترك العفاف والحشما وكان في سابق علمك أنه لن يهتدي ولن يرتدع فاجعل تدبيره تدميرا على نفسه الله فاجعل تذبيره تذبيرا على نفسه بقوتك يا قوي يا عزيز بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا لا أمورنا وعيد بالحق إمامنا وملكنا وولي أمرنا اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومن من عقوبتك وبك منك لا نحسي ثناء أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين